إن من نصير إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم, في عذاب جهنم, إن في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا الظالمين وما ظلمناهم وما ظلمناهم وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونالذويا مالك يقضي علينا ربك قال إنكم ما كذون ونالذويا مالك ونالذويا يقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرمون أم رف مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون إن المجرمين في عذاب جهنم إن المجرمين في عذاب جهنم في عذاب جهنم في عذاب جهنم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ولكن كانوا هم الظالمين ولاكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك يقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق, لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون يا مبرمون فإنا مبرمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون Wassa is de reden Waarom zou ik het صفاء والصافات صفاء والصافات صفاء والصافات صفا فالزاجرات زجر فالتاليات ذكرا إن الهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد وحضن من كل شيطان مارد من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد من كل شيطان مارد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 لا يسمعون إلى الملأ الاعلى ويقذفون ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفه فأتباه شهاب ساقب والصابب صفات <تصفيق> <Lokal> <تصفيق> الصفات <تصفيق> زاجرات زجر فالتاليات ذكرا ان الهكم لواحد ان الهكم لواحد الا الهكم لواحد الا الهكم لواحد ان الهكم لواحد ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب Rapporten van elke scheit aan imaard. Rapporten van بحفظ من كل شيطان مارد وحفظ شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد من كل شيطان مارد يحفظني من كل شيطان مارد من كل شيطان مارد من كل شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان مارد من كل شيطان مارد من كل شيطان مارد mard mard mard mard mard mard mard لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون ويقدفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب من كل جارب من كل جارب دحورا دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فتبعه شهاب ساقب wa ssa faati safa Wees er niet bang voor. Wees er والصافات صفا والصفاتِ صفَّة، والصفاتِ صفَّة، والصفاتِ صفَّة، فالزاجراتِ زجرَ، فالزاجراتِ زجرَ، فالزاجراتِ زجرًا،, زجرا فالتابياتِ إن إلهكم لا <سؤال> إنا إليكم لواحد لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا وحفظا وحفظا وحفظا من كل شيطان من كل شيطان من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من Depuis dan min ik een shaitaan im وحفظا من كل شيطان مارد مارد مارد مارد مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد مارد مارد مارد مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون ويقذفون من كل جاند حورا ولهم عذاب واصب إلا من خاطف الخطفة فاتبعه شهاب الثاقب يدعون <صفحتي> من دونه إلا <سؤال> إناثا إلا إناثا إناثا إناثا إناثا إناثا إناثا je hebt geen verhaal. Je hebt geen verhaal. Je hebt Wayadurna illa Shaitanamare, Shaytana لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله يدعون من دونه الا إناث الا إناث إناث إناث إناث إناث إناث إناث إناث وإناث وإناث وإناث وإناث مريدا مريدا مريدا مريدا مريدا مريدا وإناث وإناث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 ان نارا اوقدونا نار الله قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم قاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة حتى لا تكون فتنة قال عثر من الجن، قال عفريت، عفريت، عفريت، عفريت، عفريت، عفريت، عفريت، عفريت من الجن، قال عفريت من الجن. قال عفريت وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت وعفريت من الجن قال عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن قال عفريت من الجن. قال عفريت من الجن. قال عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت من الجن. قال عفريت من الجن. قال عفريت من الجن. قال عفريت عفريت عفريت من الجن. قال عفريت من الجن. قل للذين كفروا ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون ستغلبون ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وتحشرون الى جهنم وتحشرون وتحشرون وتحشرون الى جهنم Olie, die كفروا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 قل للذين كفروا ستغلبون ستغلبون ستغلبون ستغلبون قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون وتحشرون الى جهنم جهنم جهنم وتحشرون وتحشرون إلى جهنم ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت الذي ينهى ينهى ينهى عبدا إذا صلى ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى عبدا صلى عبدا صلى عبدا صلى كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واقترب كلا لا تطعه واقترب كلا لا تطعه واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه لا تطعه لا واسجد واقترب. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا هم قليلاً يستغفرون قليلاً قليلاً قليلاً من الليل من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل من الليل من الليل ما يهجعون kanu klinen klinen klinen van de lichten, maar hijgenen. Fabel ashar, كانوا قليلين من الليل من الليل من الليل من الليل ما يهجعون ما يهجعون ما يهجعون ما يهجعون, ما يهجعون كانوا قليلين من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا Jara hum rukkan rukkan rukkan rukkan, sujdan sujdan sujdan sujdan sujdan sujdah. Jara hum rukkan sujdah. Jara hum rukkan sujdan. Jara hum rukkan sujdah. Jara hum rukkan rukkan rukkan rukkan rukkan rukkan ترهم ركع السجدة سماه بوجههم نظر السجود سماه بوجههم نظر السجود نذر السجود كلا لا تطعه وسجد واقترب كلا لا تطعه و اسجد و اسجد و كلا لا تطعه و واقترب كلا لا تطعه و واقترب و اقترب كلا لا تطع و اسجد و اقترب waarbij de mensen de kerk zijn, de kerk zijn, die in de de بالأسحار والمستقرين بالأسحار أم من هو قالت آناء الليل ساجدا وقائما أم من هو قالت آناء الليل ساجدا وقائما وقرآن الفجر قُرآنَ الفجر وقُرآنَ الفجر وقُرآنَ الفجر إن قُرآنَ الفجر كان مشهودا, إن قرآن الفجر كان مشهودا Jaai, welk kind إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا إن اليتيم فلا تقهر تَقْهَرْ Samen met de stad En de فلا تنهر فلا صدق ولا فلا ولا فلا ولا فلا ولا لا صدق ولا صلى ولا صلى ولا صلى ولا صلى ولا صلى ولا صلى ولا صلى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة بالصلاة وصبر عليها والفجر وليال عشر والفجر والفجر والفجر والفجر والفجر والفجر, والفجر, والفجر, والفجر ولا عشر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والفجر والشفع والوتر والفجر والفجر والفجر والفجر والفجر والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والفجر والليالٍ عشرين والشفع والوتر, والشفع والوتر والشفع والوتر والشفع والوتر والعصر والعصر والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسرة والعصر إن الإنسان لفي خسرة والعصر والعصر والعصر والعصر والعصر والعصر لفي voor de naastra in de kerk van de kerk van de kerk van de kerk الذين صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه ja ayuha ladin salu salu salu wa amanu salu Sleutelingen in En als Muhammadur zoonula, Mohammedorra, zoonula, Mohammedorra, zoonula, Mohammedorra, zoonula, Mohammedorra, zoonula, ra, zoonula, ra, zoonula, ra, zoonula, ra, أشداء على الكفار والذين معهم أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم نراهم ركعا سجدا, ركع سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم, الكفار ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم, قل موتوا بغيظكم, قل موتوا بغيظكم, قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم قل بغيظكم الله يدافع عن الذين آمنوا الله يدافع عن الذين الله يدافع الله يدافع عن الذين ان الله يدافع عن الذين امنوا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا بعيضهم لم ينالوا خيرا ورد الله الذين كفروا لم ينالوا خيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيهم الله والسميع العليم، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وليجعل الله للكافرين للكافرين على المؤمنين سبيلا، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وليجعل الله للكافرين الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح بي زجاجة الزجاجة كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة زيتونة, زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة زيتونة لا شرقية لا شرقية لا شرقية ولا غربية ولا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور Nur, naar Nur, Nur naar Nur, Nur naar ويضرب اللَّهُ الْأَمْثَالَ للناس وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ, مصباح بزجاجة. الْمِصْبَاحُ بزجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجره مباركه زيتونه زيتونة لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يكاد زيتها يضيء ولو لم نار Nuurun 'ala noor nuurun 'ala noor yahdi llahu li noorihi man yasha yahdi llahu li noorihi man yasha wa yadrubu llahu والله بكل شيء عليم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب, فضرب الرقاب. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فَضَرْبَ الرِّقَابِ فاضربوا فوق الاعناق فوق الاعناق فوق الاعناق فوق الاعناق فوق الاعناق فوق الاعناق فوق الاعناق فوق فوق فوق فوق فوق فوق فوق الاعناق فوق ريبو فطريبو فوق ريبو فوق الاعناق فوق الاعناق فوق الاعناق فوق الاعناق فوق الاعناق فوق الاعناق فوق الاعناق فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فضرب الرقاب فاضربوا فوق, فاضربوا فوق الاعناق واضربوا فوق كل بنان ومنهم كلبانا ان ما خلقناكم عبثا ابحسبتم ان ما خلقناكم عبثا يا بحثتم لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله de ouais الملك الحق لا إله إلا الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم